وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنا جعلها لك تذكرته وتعيها أدنو وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة فيوم وقعت الواقعة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 ما اغنى عني مالي هلاك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ما في سلسلة ذرع سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحوض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم